إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةً وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَم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 شياسي شوف اسئله قبلها ولا لا ماشي سلام عليكم الله وعلى آل تقول هل يجوز للمرأة أن تغني لزوجها حتى لو, حتى لو بالشعر المحرم أو المعازف أو أي نوع من الفنون المحرفة هو اولا المرأة تغني لزوجها هذا جائز ليس فيها تمت شيء أن تغني له لكن أيضا تغني له بدوبة الشرع المعنى أن تغني له دون, دون موسيقى دون الألات الموسيقية تغني له امرأة يعني يعني ما شاء الله لها اصوات طيبه تودي له ليس فيها تم شيء بل الامر الاخر اسمحوا لي اقول وترقص له لو ذاك وهو يغني لها يعني لسه هتسال جاء نعم لا انت غني لا لا يقول هل الجن يسرق اي شيء ان قلت بدونه دون امور المحال يقول هل الجن يسرق أي شيء من البيت وهل ممكن يرجعه بعدما يسرقه هو ممكن يسرقه لكن يرجعه دي ما يقص يعني في جهة سرق سرقاتي نعم هو يسرق, يسرق سرق التمر من أبي بايرة قال دعني أني عندي إيه يقول ولو عايزين نرجعه نعمل إيه تدي علي يدي علي بقى حتى أزن الله نعم يقول نرجو منكم التفصيل لنا في رفع اليدين للتكبير أثناء الانتقال بين الركعات وبالنسبة للرفع الأديني في التكبير ورد عن, عن, عن ابن مسعود أن التكبير لا يكون رفع إلا في تكبيرة الإحراب وهذا تمس تكبير الأحناف وهو ضعيف جداً وأما الشفائية والحمد يرون بأن المواضع أربعة او المواضع ثلاثة لحديث ابن عمر رضي الله عنه ورضاه لأن النبي رفع أدية عند تكبيرة الإحراب وعند الانتقال إلى تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع وزاد أبو غرير رضي الله عنه ورضاه وعند الرفع من الركعة الثانية يعني هو قائم للثالثة فيرفع أديه وهذه موضة الأربعة حقا هي الغالب فيها هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنن بأن النبي كان يرفع مع كل خفض وكل رفع والمعنى أنه حتى بين السجدتين يرفع أديه ورد, ورد حقا لكن لما نجد أن, أن الصحابة الكرام الذين هم أصر في هذا الباب والذين هم نقلوا لنا كل صغير وكبير وبخير وجليل عن فعل النبي في الصلاة ولم ينقلوا هذا والهم داعية دل ذلك على أن على أن فعل النبي هذا لم يكن على الدائم كان نادرا غالب الأحوال فورفع لديني في المواضع الأربعة التي ذكرتها أنفا التكبيرة الأحرام تكبيرة الانتقال رفع من الركوع وأيضا رفع من الركعة الثانية يقول ما رد على شبهه جواز المزمار لقول صلى الله عليه وسلم لقد اتيت مزمارا لقد اتيت مزمارا من المزامير اليديه يا هو اولا جاءنا جاء جاءنا جاء النص الصريح المحكم على تحريب كل آلات المعازف والمزمار من الات المعازف من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا زمن يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف فكل الات المعازف محرمه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا محكم لما قال النبي عن أبي موسى عشعري أوتي مزمارة من مزمير آل داود فنقول نحن أنه يطرب فإن كنت في يطرب فاطرب مما يتغنى بالقرآن مما يتغنى بالقرآن يقول هل ما قيل عن الرقص هو المعتمد في المذهب كيف أي نعم. يقول رجل عنده شقه يؤجرها فهل على ايجارها زكاه علما بان الايجار في السنة لا رجل عنده شقه هل على ايجارها زكاه علما بان الايجار في السنه لا يبلغ النصاب فمن بعد ذلك باعها فهل على سياره زكاه اما بالنسبه للايجار واخذ الاجره ان كان ينفق الاجره فلا زكاه من كان يقيها وبلغت نصاب يعده حولا بعدها ويخرج الزكاه أما إن باعها وقوض الثمن ليس على الثمن زكاة إلا إذا حال عليه الحول ان كانا صبرا يقول الحكم أخذ الأجرى على تحفظ القرآن لا يجوز حرام إلا لفقير محتاج ولا كفاية له فيأخذ الكفاية ولا يشترط على الناس زيادة هذه مسألة مسألة الارتزاق لا لا يصح الأجرى على القرآن القرآن تعبد, تعبد مرء بتعليمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه لكن يأخذ الأجرة مقابل الوقت لا مقابل التعليم مقابل أنه مفرغ وقته لذلك لا مقابل التعليم ويشترط فيه ألا يشترط مالا وإن كان أقل لا لا يقول أوليد زيادة يقول هل ممكن أحد من الإنس يصلت أحد الجن على الإنس نعم ويرد بالسحر يقول من رد على شفة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إصبعيه في أذنيه ولم ينكر على الراعي لم ينكر ابن عمر على الراعي والنبي صلى الله عليه وسلم رسول يعتد بأفعاله وإقراره وابن عمر معروف في الصدع بالحق حتى مع القلتاء شعب طبعا هذه الشبهة وهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه, بأنه في حق الرعاة يتسامح ما لو تسامح في حق غيره لكن النبي انشغل انشغل بسد أذنيه انشغل بعدم, بعدم السماع ولعله لما انشغل بذلك يتسامح ما وقف أو ما استوقفته القراءة أنه لو وقف سيقف ويسمع المزمار ويكلم العبد ولعله كما قلنا بالتحريم الذي جاء محكما أنه انتظر إلى أن يكلم سيده فلا فعل ذلك يقول رقص المخنث مثل الرقص مش كامل ما هو أنت بتفوض براحتك السيلة على السؤال أنها صخا <تصفيق> ليش انت انت بتقول بالانكسار للرجل والمراه حرام فهل المراه فيه؟ ترقص فيه ترقص في ايش فرح فرح فرح شاورسيا يعني قلنا ان يجوز لا ترقص الزوجيه ترقص امام النساء في العرس يجوز لا ذلك كان بالدف يجوز لا ذلك بدون موسيقى اه بدون موسيقى طبعا بالدف ما بيجوز لا ذلك فعندونا التكسر قول رقص المخنث مثل ما يحدث الآن من رقص رعي من رقص في الأعراس وغيرها أم كيف فضلا ما الفرق بين الطريقتين المحرمة والجائزة حضرتك عايزة اسمه ده اسمه اسمه محمد الموجي كيف, كيف أقول لك الفرق بين الطريقتين لك الفرق بين الطريقتين يعني كيف بالله كيف أقول كيف أقول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني كأنها كأنها تسأل مجربا فهم طيب أنا أقول لك أو أقول لك أستاذ أيها الفايس المغور سبحان الله <تصفيق> أنا الآن أستجمع لك كلمة حتى أكون قد أجبت على السؤال طيب أنا سأكون جريئا في الإجابة تكون مختصرة رقص يثير الشهوة هذا رقص فيه تكسر رقص لا يثير الشهوة فهو بعيد عن ذلك أرجعكم ف... أرجع مفهوم ماذا مفهوم طيب بالنسبة للرجال الرقص بالسيف غير ذلك هذا الجلس أما تكسر الرجال <سؤال> هذا ليس هذا ما محرم لا لكن انا نفسي نفسي لا اعقم رقصه للنساء دون تكسر ده الحق يعني لكن سبحان الله على ما قلت هذا افهمه جيدا واكون هذا يعني انتم تحرجوني انا بهذا الدبكه ايش الدبكه الدبكه التي تضرب على على على على المسرح هذه هي دي اسمها الدبكه ولا الدبكه العراقيه ايش اللي بقى معروف بشعوره في النساء في العراق هذا او الخليج كل الخليج نعم ما ادري هل هذا منهم لكن هذا هل هذا منهم طبعا منه لانه التبرج لازم لكن بين ان النساء قال يا صح تعمل هكذا راحه جايه كده براسها في مثالي هذا جائز أنا انا ما اعرف هل يكون هذا تكسر املاء ما اعرف خليني ساكت احسن الشيخ حديث حديث تحريم المعازي في يقال معلق من صحته ذلك لا لا ليس كذب البخاري قال قال هشام مالك شيخ مباشر لمالك البخاري ليس كذب لا ليس سديد الحديث وصله الاسماعيلي بسند كالشمس قال ياتي جماعه مت يستحلون الحر الحرى والحليب والخمر والمعاصي يقول رجل يعطيه زكاته لمنفقها وقت الحاجه على المحتاجين فانت اخر الطلب عليها هل له ان يصرفها ويدفعها احتاج الناس لها علما قد تمكث معه شهرا والمرضه لم يحتاج يعني ايش يصرفها ما ما فهم يتعجل في صرفها يعني ولا ايش صار انه يا هشام عاد ثامر ثاني هل ثنا يقول هل سماء الأغاني يعد من اللمم المعفو عنه بالوضوء والصلاة؟ إذا كان الأغاني يعني آه الأغاني تقصد هل هو صغير ولا كبير لو صح حديث أنه من جلس من أصغى لقينة صب في أذني الأنك لكان كبير لكن ما في حديث صريح صعيح يبين أنه كبير ومن الصغير تقول أنا محفظه قران الاطفال بحضانه واخذ مرتب بسيط ما الفرق بين وقت وبين الاجرب على حفظ نفسه ليس كله تحفيظ لا ليس كذلك انت بتاخذينا ان لانك جعلتي وقتك رهن يعني شغلت وقتي بهذا التعليم ولا تاخذين مقابل التعليم نعم. يقول شيخنا في الاعراس الان يوجد اختلاط ورقص اسماء الاختلاط لا يجوز هذا محرم قولا وحدا يجوزيت الجنه يجوزيت مجا سؤال أنت, أنت ليس تركي شائع من الأسئلة أنت ليس شئوت لا تفع منه سؤال ولا ماذا ولا تراه يقول شيخانا هذا النوع من الرقص الذي ذكرت الذي فيه تكسر إن كان جائد للزوج كيف بدون ما عازف عذره ما هذه الأسئلة محرجة جدا اليوم الأسئلة محرجة جدا اليوم <تكتب> خلاص سواء قلت اذا كان هو يعني بضرب الدف او شيء من ذلك عنده اشرطه اناشيد فيها الدف قد دفع له ذلك نعم تفضل يقول ان كان رقص الرجل امام النساء وان كان رقص النساء امام الرجل يكون ما هو اثاره لكن الرجال مع الرجال او النساء النساء لا شيء فيه صحيح نعم صحيح لا ليس لك ان تصرف مصاريفك الشخصيه بحال هشام لا يجوز لا يجوز إلى التفسير بلغنا إلى قول الله جل في علاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين أعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا. لا. إحنا كدنا نفوت هذا وقفنا عند قوله إن أحسنتوا أحسنتوا إن أنفسكم أم إيش نعم لا لا. صحيح وقفنا عند قوله جل في علاء إن هذا القرآن أهدي التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين أعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتادنا لهم عذابا أليما أو سلف على ذلك جزيزة الجنة سلف نعم. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن المقصود به كلام الله جل في علاه وقلنا القرآن القرآن من أعظم الكتب التي أنزلها الله جل في علاه لأن الله تكلم بها وسمعها جبريل ونزل به الرسول الأمين تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قول على قلبك لتكون من المنذرين بلسان, بلسان, بلسان عربي مبين قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والتي لا تبع الموافقة لشر القويم وهو وهي الصلاة المستقيم الذي يصل به إلى ردوان رب العالمين إن هذا القرآن يهدي, يهدي للتي أقوم هو القران يهدي نعم لكن الله تعالى لما وصف بهدياته قال, قال جل في أولا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار لذلك كل هداية في القرآن تكون في محلها والله يعلم المحل القابل ولكن هناك من زاغ فأزاغ الله القلبه وبصره كما قال الله جلاله فلما زاغوا أزاغ الله قروبا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى والتي هي أقوى هي, هي هذه الشريعة التي انا قلت الاول ان احسنتم احسنتم بالانفسكم طيب نعم جيد قال نعم على ايش قال نعم على ان احسنتم اللي قلت الاول ان احسنتم وبعدين رجعت الى إن هذا القران طيب يبقى قال الله تعالى ان احسنتم احسنتم انفسكم الكلام لبني اسرائيل لانهم لما اساوا عادوا الارض فساده صلت الله عليهم عدوا فاهلكهم كما قال الله جل عن اهل الاسلام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا ربي الا يصلط عليهم عدوا من غيرهم فيستريح بيضتهم فقال, فقال الله جل حتى يستريح بعضهم بيضه بعض يعني لا يسلطن عليهم من عدو عدو من غيرهم فيستبيح بيضاتهم. فقال نعم إن أحسنتم أيها نعم أنا قلت, قلت على ما قلت نعم إن أحسنتم جيد إذن اتفاق بينكم جميعا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فقال هنا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا يعني كما قلت بأنهم قد أساءوا وعاتوا في الأرض في السادة فأنزل الله عليهم عذابا وصلت عليهم عدوا من أرهم فاستبح بيضاتهم وأهلاكهم وجاسوا خلال الديار وقتلوا كل من فيها فقال الله تعالى ان احسنتم يعني ان عوضتم للاحسان كان البلاء شديدا من أجل العوض ان احسنتم بان عوضتم الى الاحسان ان احسنتم احسنتم لانفسكم يعني احسنتم طاعه وانقيادا واستسلاما لربكم ذلك علا فلاحسان عائد الى انفسكم لان قال هل جزاء الاحسان إلا؟, الا الاحسان ومن احسن احسن الله اليه سبحانه جل جل في علا واقبل قلبه العمل ويغفر الكثير من الزلل سبحانه جل في علام إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وعاقبة الطاعة لكم تكون جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مختلف قال وإن أسأتم فلها وإن أسأتم يعني, يعني رجعتم مرة أخرى إلى العصيان ورجعت من الفساد رجعتم إلى التكبر والتغطرس وعدم الإثمار بأمر الله جل في أولاك كما أمرهم أن يقولوا حنطة حطة قالوا حنطة وأيضا أمرهم أن يدخل, يدخل بابا سجدا دخل على استاهم الغرض المقصود إن أحسنتم بطاعة والقياد والاستسلام فهذا لكم فلاكم العقبة وإن أسأتم كما أسأتم قبل ذلك بأنكم يعني قد عصيتم وتكبرتم فيكون وبال الأمر عليكم وإن أسأتم فلها قال العلماء فلاها هنا يعني فإليها يعني أسأتم إلى أنفسكم لأن العقاب هو خيم والعذاب أليم أما رأيتم أنه يوم القيامة يقول ويحكم عنكم كنت أناظم والثاني وإن أسأتم فعليها إن أسأتم فعليها ليس لها بل فعليها طالف عليها فإذا جاء يعني وإن أسأتم فعليها وإذا قاله الشفاءين نحسنتم وإنفسكم ونسأتم فلها يعني فعليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عن أرضاه عندما اشترت أصحاب بريرة الولاء كلهم لهم قال اشترتي لهم الولاء بعض أولا وقول الشفاء أيضا يعني اشترتي عليهم لأن فيه إشكار الولاء لمن أعتق كيف يقول اشترتي لهم الولاء فالمعنى اشترتي عليهم الولاء وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها يعني فعليها فإذا جاء وعد الآخرة فإذا هنا هناك محزوف مقدر ليستقيم الكلام فالمعنى هنا فإذا جاء وعد عقوبة الآخرة بسبب الفساد الذي وقعتم فيه يعني إذا جاء وعد, يعني جاء, جاء وعد عقوبة الآخرة لأن الله قد وعد توعد لكل من عصاه أن يعذبه في الآخرة فإذا جاء وعد عقوبة الآخرة بإفسادكم بعثناهم ليسوءوا وجهكم طبعا هذا الفساد الثاني هذه الآخرة هنا الفساد الثاني كما قال الله جاء على بعثنا عليكم عمادة لنا أولي بأس شديد فالجاس قلال الدال وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين ولعناكم أكثرنا فيها قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة إن الأولى والآخرة أرجو أن يكون الأمر على خير تفضلوا حفظكم ربي ورعاكم قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم يعني بإجسادكم بعثناهم ليسوء وجوهكم بعثنا عليكم عذابا كما بعثنا عليكم في الأولى عذابا قد بعث عليهم في الأولى واختنصر ثم بعث عليهم ملوك فارس والروم فقتلوهم وسبوا نساءهم وأيضا أسالوا دماءهم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وهذا بالفساد الثاني وأعظم الفساد الثاني الذي واقعوا فيه هو قتل يحيى بن زكريا عليه السلام وقلنا بأنهم قتلت الأنبياء وقصدوا قتل عيسى بل الله كتبه كتبهم عنده أنهم قتلت عيسى الله كتبهم عنده أنهم قتلوا في حقيقة الأمر ما قتلوه كما قال الله أنه يفعلها وما قتلوه يسربه لكن شبه لهم لكن بعزمهم على قتله كتب عند الله أنهم قتلوا وقتلوا بالفعل يحيى بن زكريا عليه السلام فقلنا هذا الفساد الثاني لذلك أصلت الله عليهم الروم وصلت الله عليهم فارس فقتلوهم وأسالوا دماءهم وسبوا منهم فقال الله تعالى ليسوء وجوهكم وفي قول ليسوء وجوهكم ليدخل عليكم الحزن والهم والغن والنقص وأيضا العار والشنار وأيضا في الآخرة النار قال تعالى وليدخلوا المسجد قال فإذا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد المقصد به بيت المغدس وليدخلوا المسجد هو بيت المقدس وليدخل المسجد حالة كون كافرين وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة كما كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على تدبيرها يعني كما كان في المرة الأولى وأن العذاب وقع عليكم بسبب الإفساد والفساد ودخلوا ودمروا وأسالوا الدماء وسببوا نساءكم سيدخلون أيضا المسجد مرة ثانية كما دخلوه أول مرة طالب ان يتبروا مع له يعني ليدمروا نعم ايوا صبري صبري يعني لا هي هي ماشي اذا وفي قوله تعالى وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره يعني يعاود الأمر عليكم كما كان في اول مره وليدخلوا البيت الحرام المسجد الاقصى ايضا مرة أخرى وليدخلوا المسجد بيت المقدس كما دخلوه في المرة الأولى وليتدبروا ليدمروا ويخربوا نعم ما علو تدبيرا يعني هم في حال علوهم عليكم يدمروكم ويدمروا كل شيء حولكم سبحان رب العظيم هذا بالفساد مرة أخرى لما عصوا وتغوا وتكبروا وتجبروا وجاءوا على الأنبياء ماذا حدث الله على صلى تعليم عدوا يعني قد, قد استباح بيضتهم وأسال دماءهم وثبى نساء قالوا لتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. يعني بعد هذا أيضا شوف انظر كيف أن الله يعلى يتحبب إلى عباده بالنعائم وبالرحمة سبحانه وتعالى قال عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا ودعنا لهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم أن يرحمكم عسى في القرآن كما قال ابن عباس موجبة عسى في القرآن واجبة كما قال ابن عباس فقول الله للفعلاء عسى ربكم أن يرحمكم يعني بعد انتقامه بعد أن انتقم منكم يرحمكم إن عدتم يعني إن كان هذا الانتقام راضعا زاجرا لكم فعدتم إلى حضيرة الطاعة وعدتم إلى الانقياد والاستسلام لله للفعلاء يرحمكم ربكم للفعلاء ويرفع عنكم البلاء ويرد عدوكم ولا يصلت عليكم أحدا هكذا لو عاد الناس ولو فائم الناس ولذلك النبي ماذا قال؟ قال لما, لما تكبروا واشتد أمرهم على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟, قال اللهم عليك بهم أو قال اللهم معني يعني آ آ عليهم بسنين كسنين يوسف الله معن عليهم بسنين كسنين كسنين يوسف فاشتد لما اشتد البلاء إذا رجعوا إلى ربهم ورفع عنهم الله البلاء ما لا يتعب لهم إلا بدم ورفع إلا بتور. قال الله جل فيه على فإذا جاء وعد الأخرة ليسوه وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدريعا إذا علوكم يعني أتوا بكل, بكل المهركات تدميرا وتخريبا وقتلا وسفكا للدماء وسبيا للنساء عسى ربكم أن يرحمه يعني إن عدتم إلى طاعة الله للفعلاء وكان الأمر راضعا زاجرا فاستغفرتم غفر الله لكم ومن تاب تاب الله عليه كما قال الله جلال فعلان والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يكترون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أسامة يضعف له العذاب يوم القيامة وأخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليهم قال عسى ربكم وهنا قال عسى ربكم إذ هنا الآن الربوبية على أن الأغذر الزنب والمغفرة من الرب الجليل القادر القوي العزيز سبحانه وتعالى في عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا وكما قلنا عسى واجبا في القرآن قال الله تعالى أيضا محذرا إياه عسى ربكم أن يرحمكم يعني ان عدتم إلى الطاعة غفر الله لكم وتبتم تاب الله عليكم لكن إن عدتم للطغيان إن عدتم للمعصية إن عدتم للفساد والإفساد فالله عليكم بالمرصاد عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا ودعنا لهنما للكافرين حصيرا يعني إن عدتم للمعصية عدنا إلى العقوبة عادوا الى المعصيه فاعاد الله عليهم وسلط عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بيضتهم عادوا الى المعصيه فعاد الله ذلك فعلاه فصلى عليهم عدوا من قال الله تعالى اعسى ربكم ان يرحمكم وان عبتم مؤذن وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا جهنم قال علماؤنا جهنم للكافرين حصيرا أي محبسا سجنا لهم لا يخرجون منه أبدا أعوذ بالله نعوذ بالله أن يسجلنا ربنا في جن. نعم نعوذ بالله قال الله يجل في علاء مبينا ما لهم من العذاب قال وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل رغا الذي كنا نعم قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا ليهم ثبورا وحدا وادعوا ثبورا كثيرا ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربه قال إنكم ماكثون وأيضا يقرعون قال الله تعالى يقال لهم ذوق إنك أنت العزيز الكريم وجعلنا جهنما للكافرين حصيرة يعني محصورة عليهم مغلاقة عليهم لا يخرجون منها أبدا وهذه دلالة أيضا على خلودهم فيها وقيل حصيرا يعني فراشا فراشا ومهادا وهذا صحيح ليس فيه ثم تشاهد حصير البساط الصغير لكن لا يقال في الأول والثاني نعم من الأول من الإحصار وهذا الحصير البساط الصغير فالفراش والمهاد من نار من نار كما قال في سورة العراف وهي أيضا عليهم إحصار فمغلقة عليهم لا يقل جون منها أبدا كما قال الله تعالى خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا قال عسى ربكم أن يرحمكم ونودتم عدنا وجعلنا لأنما للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم إن هذا القرآن القرآن كلام الله تلف علام تكلم الله به ونزل به جبريل على النبي الأمين قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله أكبر الله أكبر سيدناقف عند هذا الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 yeah الشغل جهاز مع عطات رجعوا مشان والله رجع عظیم ربوبیت الله حسب ما يقدم المرء يجد ما عند الله لا لا في علام حسب ما يجد ما, ما, ما يقدم المرء يجد عند الله لا في علام متابة الله عليه والأحسن أحسن الله له والله يرحمه إن أراد الرحمة أما إن زاغا ماذا قلت يا ابن الإسلام أعد علي ما قلت لو فيها سئلة تفضلوا لو فيها سئلة الآن تفضلوا وبعد المغرب إن شاء الله نبدأ رحلة السنم بإذن الله أمينة.